طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيدنا ومولانا وصلى الله على نبيه محمد الذي به هدانا وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هدى الله إنسانا وبعده فهذا درس جديد من دروسنا في المنطق التي نشرح فيها شرح العلامة بالمعارف الدمنهوري المسمى بايضاح المبهم من معاني السلم الذي يشرح فيه السلم المنورق في علم المنطق للعلامة الأخبري محمد الصغير الأخضري المالكي رحمة الله على الجميع وانتهى بنا الدرس في اللقاء الماضي الكلام على أنواع العلم الحادث قال الناظم إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والناظري محتاج للتأملي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 وهو الإدراك المفرد والتصديق وهو إدراك نسبة الوقوع في الخارج وأيضا تقسيم العلم إلى علم نظري وعلم ضروري وتكلمنا عن مباحث المنطق الرئيسة التي هي الحدود أو القول الشارح أو التعريف والأقيثة جمع قياس الذي يتوصل به إلى البرهان الذي هو لب علم المنطق ندخل اليوم في فصل جديد العنوان أنواع الدلالة الوضعية, أنواع الدلالة الوضعية. وهذا درس مهم من دروس المنطق. أرجو وضع كلام الدمنهوري على على ال... قال الناظم، قال الاخضري دلالة اللفظ على ما وافقه يدعون دلاله المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم. فهو التزام إن بعقل التزم هذان البيتان مرة أخرى الذين يضبطون البيت يضبطون النظم للحفظ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم أرجو وقف البرامج ووقف كل الأشياء التي تحرك التكست لكي يكون يعني فقط تكست عليه الكلام وإذا سألت الناس يجيبون فقط يقول أقول هذا الدمنهوري يقول أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية قد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا طيب في في مرحل بلاغي قبل أن ندخل في كلام الشيخ ما هي الدلالة الدلالة عند المناطقة الدلالة والدلالة كلمة مسلثة مسلثة الدال يصح الدلالة والدلالة والدلالة والافصح مطلقا بالفتح مطلقا بالفتح الدلالة خلافا لمن تنطع وقال بفتح الدال غلط من الدلال وهو التخنف او الميوعة وستدل بقول الحسن بن هانئ أبي نواس القد قد غلام والدل دل فتاة خلاص قلت هذا جهل محمد لأن الخليل بن أحمد الفرهيدي في العين أثبتها بالفتح واقتصر عليها فدل أنها أصح اللغات وإن كان الزبيد في تاج العروس نص أنها مسلثة لكن لا خلاف أن الفتح أصح ثم يأتي بعده الكسر الدلالة ثم أقلها شهرة بالضم فلا وجه لمن تفيهق في ذلك الباب وقلب الفتح هو من الدلال هذا غلط هذا في اللغة الدلالة في الصلاح المناطقة هي كون أمر لأمر ولو بالقوة هذا عريف الدلال. كون أمر لأمر ولو بالقوة. ما معنى هذا الكلام. الأمر الأول هو الدال. والأمر الثاني هو المدلول. مثلا عندما تسمع طفلا يبكي. بكاء الطفل دال. والمدلول هو الألم مثلا أو الجوع. فكون الأول الذي هو البكاء. للثاني يعني خاصا به يدل عليه ويرشد إليه ويوصي إليه ولو بالقوة قولهم ولو بالقوة يعني لا يشترط أن يكون الدال دالا بالفعل بل يخفي بالقوة مثلا لو قلت كلمة سجنجل السجنجل دال والمتلول هو المرآة كلمة سجنجل يعني مرآة في اللغة وتجمع على شجنجل بحث في الجيم الثانية يعني. إذا لم تفهمها الآن أنت هذا لا يعني أن هذا اللفظ ليس دالا لا هو دال لكن دال بالقوة ليس بالفعل إذا لا يشترط في الدال أن يفهم فعلا لا يشترط وإلا لو قلت غير العربية لا تفهمها لا تستطيع لكونك لا تفهمها أن تقول هي ليس الدالة لا هي دالة لكن الدلالة خفية المدلول خفي واضح؟ هذا معنى قولهم أدنو أمر لأمر ولو بالقوة طيب إذا فهمت الكلمة يأبل قوة وبالقوة بفعل فعلا أنت فهمت الكلمة طيب إن لم تفهمها هي دالة بالقوة واضح التعريف؟ مفهوم؟ لا مرة أخرى إذا قلت كلمة لها معنى لكن أنت لم تدرك المعنى لجهل باللغة او لجهل بالموضوع هل هذا يعني ان هذه اللفظة عارية من الدلالة ليس داله اصلا يعني إذا قلت لك خلاص إذا هذا معنى قولهم الدلالة هي كون شيء لشيء ولو بالقوة يعني ولو بدون الفعل لأن الدالة قد تدل بالفعل والقوة معا وقد تدل بالقوة فقط بالقوة يعني هي في نفسها تدل وإن لم يفهم منها المدلول لعارض جميل يعني لما أقول ما هو معنى الحزورة ما هي الحزورة الحزورة الحزوره بمنتهى البساطه اسم مكان في الصحراء جميل إذا لم تكن علما بهذا المكان هل هذا معنى هل معنى ذلك أن الكلمة ليس دل لا هي دل بالقوة وإلا تدل بالفعل إلا أن تدل بالفعل يعني إن لم يحصل منك فهم لذلك الدال جميل فهم الآن لا يشترط كما أقول يكتفى بالقوة كون الدال موضوعا لمدلول يكفي كونه موضوعا لمدلول هذا مدلول بالقوة فقط، لا يشترط الفعل جميل؟ إن الإنسان ما يجهله أكثر مما يعلمه وإلا فلقة الروسية ليست دلة، بل هي دلة على مدلولات كثيرة لكن دلة بالقوة، بالنسبة لي أنا دلة بالقوة يعني في نفسها تدل لكن هي هي دالة بالفعل لا ليس دالة بالفعل لأنك لو كلمتني بها ما فهمت جميل طيب يقول هل حرف الأبكم حرف الأبكم دال لا لأنه ليس موضوعا لمعنى ليس موضوعا ليس دالاً لفظياً يأتي الكلام على هذا الآن في أنواع الدلالات. إذن هذا أول شيء أنواع الدلالات معنى الدلالة. الشيخ يقول الأحباري أنواع الدلالاً الوضعية جميل لأن الدلاله ثلاثة أنواع: دلالاً وضعية ودلالة طبيعية ودلالة عقلية. إذن الدلاله كم نوع؟ ثلاثة. وضعية وطبيعية وعقلية جميل الدلالة الوضعية تكون بالقصد يعني أن يكون الدال موضوعا للدلالة على مدلول معين إذا هذا يكون بالوضع بالاصطلاح بالقصد أو تكون الدلالة طبيعية يعني بدون وضع بدون قصد كما ساعت الكلام بعد دقائق لكن فقط نرسم الخريطة يعني أو تكون الدلالة عقلية تفهم بمجرد العقل بدون وضع إذا على هذا هي ثلاثة أقسام ونقول أيضا الدلالة قسمين لفظية وغير لفظية إذا حاصل أنواع الدلالات كام؟ قلنا هي ثلاثة وضعية وطبيعية وعقلية وفي نفس الوقت هي لفظية وغير لفظية يبقى كم نوعا للدلالة؟ لما تدرب ثلاثة في اثنين يبقى كام؟ يبقى ستة إذن هناك دلالة لفظية وضعية ولفظية طبيعية ولفظية عقلية ودلالة غير لفظية، دلالة غير لفظية، طبيعية، ودلالة غير لفظية عقلية، وسأأتي أمثل على كل ذلك بعد قليل. لكن فقط تعلم أن أنواع الدلالات 6 ما الدلالة التي هي موضوع علم المنطق فقط؟ الدلالة اللفظية الوضعية تصور يعني فقط كل ما نحتاجه من الأقصام الستة الذي يدرسه المنطق يدرس نوعا واحدة من الخمسة هو الدلالة اللفظية اللفظ. لذلك الشيخ قال أنواع الدلالة الوضعية إذن قول الناظم الوضعية خرج به إيه؟ خرج به العقلية والطبيعية مفهوم حتى الان اذا قولي شيخ الدلالة الوضعية خرج به العقلية و كلها لفظية وغير لفظية معايا يا جماعة اشان ما ما اتهوش واضح اذا قولي انواع الدلالة الوضعية خرج به الطبيعي إذن كم قسم من يبقى من أنواع الدلالة تبقى للعنوان هذا أنواع من الدلالة أحسن يا حساسة فاندي اتنين لأن الوضعية هذه قد تكون لفظية أو غير لفظية يبقى هو بقوله أنواع الدلالة وضعية حذف أربعة كده ويبقى إثنان جميل يبقى اثنان واضح أنواع الدلالة الوضعية اول بيت قال دلالة اللفظ اذا يقصد دلالة اللفظ الوضعية فقط اذا كمان حذف الثانية تبقى واحدة فقط من انواع الدلالة اذا الناظم يحصر الانواع على مرحلتين. المرحلة الاولى التفصيلية الاولى في قول أنواع الدلالة الوضعية. أنواع الدلالة الوضعية. إذا خرج العقلي والطبيعي. العقلي نوع لفظي وغير لفظي معايا. إذا الوضعية. الوضعية دوتي باثنين. وضعي لفظي ووضعي غير لفظي. إذا كلا محتمل لي جاء فعوى بيت وقال دلاله لفظي إذا يقصد الدلاله اللفظية الوضعية فقط فهم الآن ها اللي مش فاهم يكتب ثلاث اللي فاهم يكتب واحد ها الجميع فاهم إذا هم ست أقسام الترجمه أو العنوان خرج به أربعة دفعة واحدة أخرج أربعة من القسمة السداسيه وقوله في البيت الأول دلالة اللفظ خرج به واحد فبقى واحد من السته وترك خمسة جميل إذن الدلالات ستة عقلية وطبيعية ووضعية وكل واحدة من الثلاثة اما لفظية او غير لفظية يبقوا كام؟ بمنتهى البساطة يبقوا كام؟ يبقوا ستة الشيخ في العنوان بيقول دلاء انواع الدلالة الوضعية اذا هو لا يريد العقلية والطبيعية يبقى حذف كم من الستة؟ حذف كم من الستة كده؟ لما شال الطبيعية والعقلية حذف اربعية افضل كام؟ اتنين. اكتب إيه هما الاتنين, الاتنين الوضعيين يبقى عندوا اللفظية الوضعية وغير اللفظية الوضعية فأول بيت قال دلالة اللفظي على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة يبقى هو يريد اللفظي فقط وأخرج غير اللفظ يبقى ايه هو حذف خمسة وسيشرح واحدا فقط فسيشرح واحدا فقط ها مش عايزين حاجة خارج المدرس ها الان مفهوم يا شباب فهم الكلام عشان اللي هتقع منه حاجة مش عارفها متضايقين خلاص الان واضح يقول الدمنهوري اقول لا احنا نقرا كلامه هنفهم كلامه هيتحل الكلام الآن يبقى مفهوم أقول هو بيقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية فقط مش غير اللفظية كمان اللفظية فقط لي يا شيخ قال بدليل قوله في البيت يعني الأول دلالة اللفظ جميل إذن مراده في الترجمة الدلالة الوضعية مراده اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ ممكن واحد ذكي يقول طيب ما هو ألف البيت في الاول دلالة اللفظ دلالة اللفظ دي تحتمل كم معنى تحتمل ثلاثة ممكن يكون لفظ وضعي او طبيعي او عقلي فرجع الشق وقال ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية إذا عنوان الترجمة اللي هو العنوان هذا مخصوص بالبيت الأول والبيت الأول مخصوص بالترجمة كلاهما يخص الآخر فإذا جمعت الاثنين فهمت المراد ها اتضح كلام الشارح أم لا نضع العبارة الثانية اللي بيضع يقول ومراده في البيت له دلالة اللفظ لأن كلمة اللفظ عامة ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية ليه خصصت ليه قال بدليل قوله في الترجمة الوضعية. إذن الترجمة خاصة البيت الأول والبيت الأول خاصة الترجمة. جميل. ومراده في البيت ثلاثة لفظ الوضعية منين بدليل قوله في الترجمة الوضعية. يقول قد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر. يعني هو كان ممكن يقول أنواع الدلاله اللفظية الوضعية في الترجمة وكان ممكن أيضا يضع كلمة الوضعية في البيت فهو حذف من الترجمة ما أثبته في البيت ليه اللفظ وحذف من البيت ما أثبته من في الترجمة هو كلمة الوضعية جميل مفهوم ثم عرض على مبحث بياني في البلاغة قال والبيت وقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا الاحتباك عند البلاغيين أن يحذف من جزء ما يثبت ضده في الجزء الآخر والعكس بالمثال يطبح المقال أشهر مثل الاحتباك عند الجماع البلاغيين قوله تعالى في سورة عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا حط الآية فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ذا احتباك لي الله يقول فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة أصل الآية إيه الأصل المعنو اللي تفهمته من هذا من هذه المقابلة البديعة أصل المعنى ثئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وثئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فحذف من الأولى مؤمنة وأثبت نظيرها في الجزء الثاني اللي هي كافرة وأثبت في الأولى تقاتل في سبيل الله وحذف ضدها من الشطر الثاني من الآية ولم يقل تقاتل في سبيل الشيطان. ياريت طبعاً لنا الآية عشان الناس تفهم وتشوف مع بعض يفهموا أكثر. احتداء ضد نعم. لا وإذا أنا تفرع لان ده مرحلة استطراظي أصلاً. هذا اسمه احتداء. هو حذف النظير من جزء وإثبات وعكسه في الجزء الآخر والعكس. يبقى عندنا أربعة وصفين ووصفين. هنحذف واحد من هنا ونحط عكسه هناك. ونحذف الثاني من هنا ونحط عكسه هناك المثال الواضح بتاع الآية قد كان لكم آية في بعيداني التقط فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ها فهم الاحتباك؟ لما نأخذ بلاغ ان شاء الله سنشرح أكثر في البلاغ ده اسم احتباك خلاص؟ آه بص الآية فئة تقاتل ده وصف وأخرى كافرة عكس تقاتل في سبيل الله مش كافرة الطباق بتاع تقاتل في سبيل الله تقاتل في سبيل الشيطان والضد بتاع كافرة مؤمنة فهو حذف من الأولى مؤمنة وضعها هنا وضع عكسها كافرة وأثبت في الأولى تقاتل في سبيل الله وحذف الثانية في الشطر الآخر ولم يقل تقاتل في سبيل الشيطان مفهوم هذا الاحتباك اللي يقصد المؤلف نفس الشيء عمله الشيخ الأخدري والشيخ الأخدري معدود من علماء البلاغة هو بلاغي لأن له الجوهر المكنون في علوم البلاغ جيد التي شرحها على علمة الدمان موري في اللب المصون شرح الجوهر المكنون وده اللي ان شاء الله سنشرحه بعد ما نخلص ان شاء الله للأجرومية هنشرح ان شاء الله الجوهر المكنون هذا في البلاغ واضح؟ فوق حد من شامل احتباك؟ له أمثلة أخرى من الشعر والنفج ليست موضوعنا أصلا ومعنا هو هنا في البيت أنه في الأول قال أنواع الدلال الوضعية ما قلش اللفظية وتحت قال دلالة اللفظ فخص كل منهما بالآخر وده مش احتباك ضدي لأن ده مش ضد نقبل كلام الشيخ أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة يعني العنوان الوضعية قد حدث من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر وهو نوع من الجناس يسمى احتباك يسمى احتباك له أنواع عند بلغين منه الضد ومنه التوافقي ونحو ذلك ليس هذا محله حتى الآن مفهوم كلام الدمنهوري وهذا من الاستطراد والاستطراد عند المؤلفين هو خروج المؤلف عن موضوع تأليفه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه هذا تعريف يعني جاءت نقطة في البلاغة فشرحها بسرعة ثم يرجع لموضوعه مرة أخرى هذا تعريف الاستطراد عند المؤلفين كما عرفوا المحشون المتأخرون قال وخروج المؤلف عن موضوع أو عن قصد تأليفه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. طيب نكمل قال والدلاله هيشرح معنى الدلاله والدلاله تفهم أمر من أمر. واضح؟ قال الملوي رحمة الله عليه في الحاشية. والتعريف الأصح كون أمر لأمر لأن التعريف بالفهم فيه اشتراط الفهم وقد عرفت أنه ليس مشترطا انتهى كلامه من الملوي أمامي إذن التعريف الأدقل إذن ذكرناه أولا لأن فهم تعريف الدوانوري فهم أمر من أمر هذا فيه التعريف بالشرط كأنه يشترط الفهم وإحنا قلنا الفهم ليس مشترطا يكفي بالقوة أن يكون ذالا واضح الإستط الذي أخذناه على تعريف الدمنهوري أنه فهم أمر من أمر هو هنا يشطر الفهم بالفعل وهو ليس مشترطا عند المنطقيين قاطبا واضح معايا اللي أي أحد تقع منه النقطة يقول مفيش فيش حرج خلاص ضاع العلم بين كبر وحياء عشان كله مترتب على بعض يعني مش من الكلام ده يشاهدهم أنواع القياس في آخر المثل خلاص يقول والدلالة فهم أمر من أمر كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء فلفظ السماء يسمى يسمى دالا والجرم المعهود مدلولا جميل واضح قال فلفظ السماء يسمى دالا والجرمة المعهودة مدلولة والجرمة مفعول أول لفعل محذوف تقديره يسمى ومدلولا المفعول الثاني وفيه نظر عند النحاح عطف المعمولين على العامل المحذوف فيه كلام الراجع إنه صحيح المؤلف فعله هنا دل الموثمين بالنحو والمقارن قال فلفظ السماء يسمى هو دالا والجرم المعهودة مدلولة فعطف المعمولين حذف العامل مع وجود المعمولين المهم حتى انا واضح اذا لما نقول الأرض لفظ الارض ما الدال اين الدال اذا قلنا الارض اين الدال كلمه الارض واين المدلول إيه المدلول من كلمة الأرض؟ الجرم اليابسة البسيطة قل كل مشيت جميل؟ إذا قلنا إنسان إذا قلنا إنسان الإنسان هو الدال والمدلول الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة واضح؟ أو الإنسان الحيوان الناطق المشي أو الحيوان الناطق, الناطق الضاحك بالفصل وال والخفة الحيوان الناطق والضحي كما سنأخذ في التعريف معايا طيب يقول والدلالة بحسب الدال حسب بتحريك السين أما بتسكينها فبمعنى الكفاية حسب حسبي كذا جيد لكن بحسب والدلالة بحسب الدال يعني تقسيم الدلالة من حيث الدال ستة اقسام كما قدمنا الكلام ستة اقسام قال الشيخ لان الضم كالمثال المتقدم السماء يعني او غير لفظ كالدخان لما تشوف دخان حضرتك الدخان ده دا دال ولا مش دال دال والدليل قولهم ما فيش نار من غير ما فيش دخان من غير نار لما بتشوف دخان هذا دال والمدلول ايه؟ وجود شيء مشتعل لكن هل الدخان دلالة لفظية أم غير لفظية؟ أكيد جميل فقال والدلالة بحسب الدال ستة أقسام لأن الدال لإما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو غير لفظ كالدخان لغتان بالتشديد والتخفيف دخان ودخان والأصح التخفيف دخان كالدخان الدالي على النار وكل منهما يا دي الجزمة يا أخي بوش والضرب بالجزمة خلينا فلحنا فيه وكل منهما يعني كل من اللفظي وغير اللفظي إما أن يكون دالاً بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. يبقى ترجع في اثنين بكام بشرته لفظي أو غير لفظي وكل واحد منهم إما بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. ثم الآن سيذكر الأمثلة عشان نفهم. قال مثال دلالة غير لفظي الوضعية إذا الدال هنا غير لفظي لكنه وضعي. دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا تحريك الوجه من أعلى إلى أسفل هذه دلالة لفظية أم غير لفظية تحريك الوجه من أعلى إلى أسفل دلالة لفظية, أم غير, لفظية. دلالة غير لفظية ويفهم منها المدلول إيه هو الموافقة أو تحريك الوجه يمنة ويسرة دلالة غير لفظية إيه المدلول بتاعها هذه الحركة الرفض او المخالفة او الاباء او اي حاجة واضح نوع الدلالة هنا غير لفظي طب هل هو وضعي ام طبيعي ام عقلي هو وضعي الناس اصطلحوا وتواضعوا واتفقوا ان هذه الاشاره تدل على هذا المعنى جميل يعني مثلا هذه الاشاره هذه وضعي غير لفظي الدل هو هذه الرسم هذا الرسم والمدلول هو الاستحسان او الاستجابة او الموافقة وهذا دلالة وضعية نحن اصطلحنا ان من يرفع ابهامه ويقبض اصابعه هذا نحن تواضعنا عليه واتفقنا ان هذا معناه الاستحسان والاستجابة جميل قال ومثال الطبيعية عفوا قال ودلالة النقوش على الالفاظ يعني هذا النقش دال ام مدلول دال وهو المدلول المدلول هو الصوت زفون الصوت آ. لو كنا اتفقنا وعملناه كده مثلا لو كان اللي رسموا الحروف اتفقوا على ذلك تجد الناس يقولون هكذا مثلا اقرأ يا بني يقول احمد لماذا لأن النون يعني همزة لكن لما يقصد يقصد الرسوم دلالتها على الألفاظ هي دلالة وضعية يعني إصطلاحية جميل؟ طيب يقول إذن هذا النوع الأول من الست قال نوع الثاني ومثال الطبيعية غير اللفظية مثال الطبيعية على الخجل دلالة الحمرة ما تجد رجلا وجهه محمرا هذي دلالة لفظية ام غير لفظية؟ ما تكلمش دلالة غير لفظية و هو المدلول؟ الخجل طيب هل هذي دلالة وضعية؟ يعني احنا اتفقنا يا جماعة ليتكسف وشه ويحمر. تواضعنا عليها ام هذا شيء طبيعي لا يستطيع الانسان دفعه ما اتفقناش لم نتواضع عليها لم نصطلح عليها هي دلالة طبيعي. والصفرة على الوجل عندي الدكتور الطباعة حفظه الله بارك الله فيه في التحقيق كاتب الوجه دلالة الصفرة على الوجه طبعا هي الوجه الوجه هو الخوف اللي يسلم بيخاف وشه بيصفر واضح ثلاثة مثال العقلية الدلالة العقلية غير اللفظية دلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلى والدخان على النار والدخان على النار العالم هذا دال والمدلول هو الباري تقدس أسماؤه العالم هذا لفظي أم غير لفظي؟ أكيد غير لفظي لكن يدل دلالة عقلية ليست وضعية لم يضعها أحد وليست طبيعية بالدلالة عقلية بصحيح النظر نتوصل إلى المدلول الذي هو الباري عزاجل كذلك الدخان على النار كذلك الدخان على النار إذن هذه الأقسام الثلاثة من الدلالة غير اللفظية بالطبع وبالعقل وبالوضع. قال هيكمل الثلاثة تمين. ومثال دلالة اللفظ يدخل في الدلالة اللفظية. ومثال دلالة اللفظ الوضعية. دلالة الأسد على الحيوان المفترس والإنسان على الحيوان الناطق. إذا كلمة الأسد أو الإنسان هذه هذا لفظ ويدل على الحيوان المفترس أو الحيوان الناطق وهذه دلالة وضعية. لأن الألفاظ موضوعة لمعنى. جميل دون أن أخوض في هل اللغة وطعية اصطلاحية أم توقفية الحاصل إن هذا وشرح الكلام لدي معنا جميل قال ومثال الطبيعية مثال الطبيعية يعني الدلال اللفظية الطبيعية دلالة الأنين على المرض وأح على ألم بالصدر. إذن عندما الإنسان يَأَنُ هذه دلالة لغزية لأنه صوت مسموع. لكن هل هي دلالة وضعيه؟ إن إحنا اتفقنا عليها لا هي دلالة طبيعية. الإنسان يَأَنُ يَأَنُ إذا مرض. أنَّ يَأَنُ إنَّ أو أَأَنَّ أنُ وأنين فهو آن ومأنون هذا التصريف بتاعه عشان صعب شوية لأنه مهموز ومضاعف وحالته بالبلغ خلاص أن يأن إنا أو إن زي شدة واشدد أن وأنين واسم الفاعل آن والمفعول مأنون جميل طيب يقول و... اه... قلنا مثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض وأح وقيل بضم رح وإعرابه اسم صوت مش اسم اسم صوت كعدس لزجر ال... الناقة خلاص اسم الصوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب أح ليس اسم فعل المهم على ألم د الصدغ على ألم بالصد يعني لما أنا أقول الآن أنا بتكلم و أضكح <تصفيق> هذا لفظ أم لا؟ هذا لفظ من هو هذه الدلالة؟ هذا السعال من هو هذه الدلالة؟ أيها الطلاب من هو هذه الدلالة؟ أيها اسم صدّة عند النحا لكن إيه نوعه عند المناطق هذا السعال هذه دلالة لفظية طبيعية كذا ب قلنا القسمين دلالة لفظية لأنه مسموع وطبيعي لا ليست دلالة عقلية طبعا لأنه لا يوجد ارتباط عقلي بين السعال والمرض عقلية ما فيش أي ارتباط بينهم لكن هذا شيء يجري بمحض الطبيعة بمحض الخلقه مش عقلي ابداً ما في ارتباط بينهم عقلي اصلاً إيه إيه إيه الارتباط بأن صبع رجلة كما يجبعها تجيل الصبع مثلا ده شيء عادي طبيعي ليس عقلية واضح طيب اخر شيء ومثال العقلية يعني الدلالة اللفظية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ اسمع صوتي الآن وأنت لا تراني من وراء جدار أو من وراء أي شيء لذيذة للا لفظية على ما تدل تدل على وجودي وحياتي صحيح؟ إذا لا لا لفظية عقلية إذا توصلت إلى ذلك بالعقل العقل الذي يربط بين الصوت والمتكلم لأنه لا صوت من غير متكلم جميل؟ إذا نازية أنواع الدلالات الست أنواع الدلالات الست أحد عنده إشكال فيها؟ قلنا أن نأخذ أنواع الدلالة اللفظية الوضعية في إشكال في هذا؟ طيب في صوت يقول قال أبو المعارف والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية لا يقصد بالمختار الراجح أو المختار في علم المنطق يعني الموضوع الذي يدرس في المنطق من هذه الأقسام الستة هو نوع واحد من فقط وهو الدلالة اللفظية الوضعية لماذا محل ذلك في المسطوطات يعني لكن يعنينا الآن في مقام التعليم الابتدائي هذا أنه الذي يدرس في المنطق هو الدلالة اللفظية الوضعيه ليه ستعرف لأنه يدخل في الكليات الخامسة التي يكون بها التعريف لما قلنا الإنسان حيوان ناطق هذا هو المراد لأن كل هذه المباحث مقدمات للقول الشارع للحد للتعريف يقول والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية فقولون اللفظية مخرج لغير اللفظية بأقسامها الثلاثة وقولون الوضعية مخرج للفظية طبيعية وعقلية يبقى, يبقى واحد فقط قال ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزامية دلالة اللفظ الوضعية هذا القسم ينقسم الى ثلاثة اقسام وهذا الدرس دلالة التطابق وتضمن والتزام لذا دلالة اللفظ الوضعية كدلالة لفظ الانسان على الحيوان الناطق والمرآة على السطح العاكس والاسد على الحيوان المفترس هذه الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة الأقسام مطابقية المعنى بالتطابق أو المطابق والتضمنية بالتضمن والالتزامية جميل يقول فالأولى يعني مطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناصر هذا معنى البيت الأول الذي قال فيه شيخ دلالة اللفظ على ما وافقه يعني ما وافقه تماما يدعونها يعني يسمونها دلالة المطابقة إذن عندما نقول كلمة إنسان ما هو الدال؟ ما الدال؟ الدال الإنسان وما المدلول؟ الحيوان الناطق ما نوع الدلالة؟ دلالة لطظية وضعية طيب ما نوع هذه الدلالة هي دلالة تطابقية أم تضمنيه أم التزامية لا هي تطابقية دلالة بالمطابقة لأن لفظ الإنسان لا يفهم منه أكثر او أقل من الحيوان الناطق يعني لو قلنا الإنسان هو الحيوان هل, هذا هل هذه الدلالة مطابقية؟ يعني تدل على تمام ما وضعت له بالكامل لا لأن الإنسان أخص من كونه حيوانا هو حيوان وناطق جميل فإذا الدلالة المطابقية المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كذلك الإنسان على مجموع الحيوان الناطق على مجموع الحيوان الناطق، فلا يكفي أحدهما فلا يكفي أحدهما أظن هذا واضح جدا مفهوم الثاني التضمنية قال والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه كتلالته على الحيوان فقط او الناطق فقط في ضمن الحيوان الناطق جميل اذا الدلاله التضمونية تدل على جزء المعنى مثال زيد يدل على الذات المسمى بزيد مطابقة ام تضمنا سؤال زيد ذلك العلم يدل على الذات المسمات زيدا بالتضمن ام بالمطابقة نركز شوية اسم زيد هذا العلم يدل على المسمى بزيد كله على بعضه تضمنا ام مطابقة طيب وما الناس قالوا تضمنا قالوا تضمنا اكيد المطابقة جيد لا احنا نتكلم عن واحد بخصوصه واحد اسمه زيد العلم يدل على مسماه بالمطابقة جميل مطابقة زيد نفس العالم يدل على وجه زيد بالمطابقة ام بالتضمن بالتضمن طيب يدل على شجاعة زيد بالتضمن ام بالمطابقة بالتضمن جيد طيب وانا قصدت بالتمثيل ان التضمن لا يشترط فيه ان يكون الجزء حسياً. خلاص بل حسي او معنوي على المعتمد من قولي المناطق جميل طيب قال الشيخ الثالث دلالة الالتزاميه قال والثالثه دلالته على امر خارج عن لازم له قبول العلم وصمة الكتابة على ما فيه وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين طيب نعطي مثال لفظ البيت إذا كان يدل على مجموع البيت في صوت إن شاء الله إذا كان يدل على مجموع البيت ما نوع هنا؟ إذا كان يدل على مجموع البيت على ما يدل ما نوع الدلالة هنا مطابقية أم تضمونية أم التزامية مطابقة طيب إن كان يدل على الغرف تقصد الغرف مطابقية أم تضمنية طيب دالا على السقف ضمنية طيب دالة على الباني في بيت ملوش باني أكيد حد بناه هي نعد للا هنا التزامية شيء خارج عن الماهية ولازم لها لا تتحقق إلا به لا تتحقق إلا به مثال آخر نأخذ مثال في التوحيد اسمه التزامية ليست لزوميه اسم الله الرحمن تقراوها في كتب العقيدة كثيرا يقولون دال على الذات ودال على الرحمة ودال على العلم بالثلاث أنواع من الدلالة اسم الرحمن دل على الذات بأي نوع من أنواع الثلاثة اسمه الرحمن واختلف العلماء على قولين <تصفيق> فريق الأول يقول المطابقية والفريق الثاني يقول بالتضمن طيب لو قلنا للتعليل بالتعليل أحد يستطيع أن يعلل هل الرحمن يدل على الذات الإلهية بالتضمن أم بالمطابقة أريد فقط أن أحرر المحل يعني لا شك أن الرحمن موصوف به عز وجل هو من أثنائه عز وجل ها بالمطابقة يدل على الذات بالمطابقة بالمطابقة الرحمن لأنه علم لله عز وجل لي بقى الناس تلقطط علم عالم بالصفة <تصفيق> لما أقول واحد اسمه كريم لكنه بخيل جدا العالم اللي اسمه كريم ده على الذات المسمى كريما مع أنه أدخل خلق الله تدل على الذات بإيه؟ أكيد بالمطابقة رغم التغاير في الصفة لكن لما كان اسمه كريم وهو فعلا كريم أنتم مطلق قلتوا قلت بقى يدل بالمطابقة على الصفة وبالتضمن على الذات لا يا حبيبي أسماء الله أعلام وأوصاف وما لأنا قلت المثال يا شيخ مواحد عشان ننبه على هذا إذا أسماء الله سبارق وتعالى أعلام وأوصاف مش أوصاف بس نرجع تاني إذا الرحمن يدل على الذات بالمطابقة طب يدل على الرحمة إيه ده إجماع انه بالتضمن إذا كان هو الرحمن يدل على الرحمة بالتضمن يعني جزء من المعنى لا ويدل على الرحمة بالمطابقة أيضا ويدل على الذات والصفة بالمطابقة جميل لكن يدل على العلم بأي نوع من الدلالات الثلاثة اسم الرحمن يدل على العلم بأي نوع من الثلاثة هو لم يطلق إلا تضمن الالتزام طيب نفكر بسوطة عالي عشان ما تغلطوش هل العلم جزء من الرحمة؟ يا دكتور عماد هل العلم جزء من الرحمة؟ أم هو خارج عن الرحمة؟ لكن لا تقوم الرحمة إلا به لأن الرحيم يجب أن يعلم بالمرحوم عشان يرحمه أصلا يرحمه زي ما يعرفوش لكن الحقيقة إن العلم ليس جزءا من الرحمة هو مغاير للرحمة لكن لا تقوم إلا به إذن بالشكل ده نرى إن هو ينطبق على القسم الثالث للضمنهوري بيقول دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له إذا دلالة الرحمن على العلم دلالة التزامية جميل ها فهم مثال الرحمن وصلت إذن دلالته على الذات والصفه مطابقيه ودلالته على العلم والحياه والاراده بل والوجود دلاله التزاميه طيب اقضحوا بقى الاذهان كلمه قمر هيا اريد كل واحد يعطيني دلاله تضمنيه للقمر دلالة تضمنيه للقمر لا يا دكتور دي بس مثال ما احنا هندخل بعد كده امثله من, من العاقل الضوء اجابه صحيحه النور هو صح فيها نظر الصخر. هو يدل على الضوء والحرارة. لو يم ينبع... هو كوكب هو معتم بارد. لكن لو يمدح منه شيء آخر يعني. طيب نريد دلالة إلتزامية للظف القمر هذا الظف الوضعي الموضوع للجرم المنير البارد. دلالة إلتزامية للقمر. مثلا الجمال ايه كمان؟ في دلالة إلتزامية كثير. المواقيت مثلا اذنك عن الاهله قل هي مواقيت دي دلاله التزاميه ماشي ايه كمان العلو صح ولا لا كونه في السماء الى اخره جميل طيب والمثال اللي تحفظه دايما اللي كنا بنحفظه واحنا يعني صغيرين مثال البيت هذا المثال الذي يرتب لك ذهنك دلالة البيت على المجموع مطابقة ودلالته على الغرف تضمن ودلالته على الباني التزام موضوع واضح كده في مشكلة قال وسمية الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي مطابقة الفهم للوضع اللغوي لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه بتمامه لذلك سمي مطابقة في أمان الله سمي مطابقة لأن الواضع إنما وضعه ليدل على اللفظ بتمامه وقد فهم بتمامه لذلك هو قد طابق طابق المراد منه طابق المراد منه ما بعد النص؟ والثانية وهذه التضمنية دلالة والثانية دلالة تضمن دلالة تضمن لأن الجزء لأن الجزء في ضمن الكل ضمن يعني في خلال أو في داخل والثالثة دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم مع إنه خارج لكنه لازم له نرجع مرة تانية للبيتين عشان نفهمهم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزءه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم طيب إذن وجزئه يقصد المعنى جزء المعنى تضمنا يعني يسمونها تضمنا وما لزم وما لزم في المعنى فهو التزام إن آد في شرط إن بعقل التزم قال الدمنهوري وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن هذا هو الصحيح المشتهر الراجح من قولي المناطقة بل صرح السعد والسيد وإذا اتفق فقولهما حق عند المناطق لأنهم مجتهدان برأسهما السيد اللي هو الجرجاني الشريف والسعد اللي هو التفتزاني اتفق السيد والسعد أن القول بخلافه غلط يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم لازما في الذهن إزاي؟ حاول دلالك قال سواء سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. اللازم ثلاثة أنواع اللازم القسم العقلية الحاصرة تحصر في ثلاثة أقسام لا رابع لها إما أن يكون لازما في الزهن فقط أو لازما في الخارج فقط او لازما في الذهن والخارج معا في قسم, في قسم رابع لن تجد القسم العقلية الحاصرة تقول هذا مثلا هو بيقول لزوم الزوجية للاربعة الرقم اربعة يدل على الاربعة مطابقة مفهوم ويدل على الثلاثة او الاثنين تضمنا ويدل على الزوجية يعني كونه قابلا القسم على اثنين بالالتزام السؤال الان هذا اللزوم ذهني ام لا ذهني ام لا يعني يقوم على التزامه الذهن يستطيع البرهنة عليه طبعا ده اساس رياضي معلوم بالضرورة ما فيه اشكال فيه ان اي رقم شفع يعني يجب ان يدل على الزوجية كويس؟ طيب هل هذا اللازم يلزم في الخارج ايضا ام في الذهن فقط؟ يعني لما عندك اربع تفحات ده شيء في الخارج او مش في الذهن ومش علاقة في تغرس خالص يعني تقدر تقسمه معلتين ولا لا؟ يعني يستلزم الزوجية ولا لا؟ يستلزم الزوجية طبعا اذا هذا لازم في الذهن والخارج معا واضح جميل مفهوم ام لا اذا هذا هو النوع الاول لازم في الذهن والخارج معا جيد معايا يا جماعة شمتوه وش يعني خلاص بنخلص النوع الثاني أن يلزم في الزهن فقط كلزوم البصر للعمى هل أحد يستطيع أن يفهم معنى العمى بدون فهم معنى البصر سؤال هل تستطيع أن تفهم معنى العمى بدون فهم معنى البصر والعكس كل واحد منهم يلزم عنه الآخر اللزوم هذا ذهني أم لا؟ ذهني أم لا؟ هذا اللزوم؟ ذهني، لكن هل هذا اللزوم خارجي أم لا؟ طبعاً مستحيل يكون خارجياً لأنه لا يجتمع البصر والعمى ابدا هذا لازم ذهني فقط لازم ذهني ايه؟ فقط جميل؟ كلاهما العمى والبصر والبصر والعمى كلاهما يدل على الآخر باللزوم الذهني فقط باللزوم الذهني فقط أما في الخارج فلا يجتمعان بخلاف الزوجية للاربعه فانها ذهنيه وخارجيه واضح الالتزام هذا الالتزام الذهني فقط لا لا يا حسقيال يعني هل انت ترى ان البصر يدل على العمى التزاما في الخارج لا ما يدل يعني لما تشوف واحد مبصر وتقول ده أعمى هل العمى شيء لازم لا يقوم البصر إلا به؟ لا هذا يقوم في الذهن فقط لتفهم المعنى كما قال الشاعر كما قالوا الضد بالضد يظهروا الضد بالضد يظهروا جيد؟ نعم يجتمع النقيضان في هذا المثال يجتمع النقيضان لا اتكلم انه يستشعر او لا يستشعر هل يتحقق في الخارج زي ما السنة الاربع تفاحات لاثنين واثنين لا يتحقق لا يتحقق لا قد يشكل عليك الاعمى الذي كان يبصر يستشعر البصر ويتصور الالوان والاشكال والحجوم انا بكلم في التحقق الخارجي مش التخيل التحقق الخارجي لا يتحقق الناعن خلاص طيب. مفهوم المثال الثاني مفهوم اللي مش فهم يكتب ثلاثة اللي فهم يكتب واحد النوع الثالث من أنواع اللازم هو اللازم في الخارج فقط اللازج فقط زي ايه؟ زي حاجات كثير كلزوم الشمس للصفارج في شمس من الصفرة اللي احنا بتجوفه يعني اللي احنا نعرف في شمس من الصفرة ما فيش لكن هل هذا يلزم في الذهن؟ ايه علاقة اللزوم بين الشمس والاصفرار في الذهن؟ ما في علاقة العقل لا يحيل ان تكون شمس خضراء ما في بأس ابدا ما فيش اي مشاكل صحيح؟ لكن الحاصل انه في الخارج نعم لا شمس خضراء اذا نوع اللزوم هنا ان لفظ الشمس يدل على الاسفرار باللزوم الخارجي فقط لا الزهني لان الزهن لا يدل عليه لا يمكن البرهنة عليه عقليا ليه الشمس صفر يعني ايه واجه الالتزام بخلاف ان البيت له باني ده التزام عقلي محبس عقلي وخارجي في نفس الوقت هو ماذا المثال الثالث وايه هو هنا ايه مثال تاني تقريبا غير الشمس قال ايه هنا قال واما اذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق دلالة لفظ الغراب على السواد. ما نوع هذه الدلالة يا اخوة دلالة مطابقية ام تضمونية ام التزامية دلالة لفظ الغراب على السواد مطابقية ازاي مطابقية يعني كلمة الغراب لما تكشف عنها في المعجم تطلع لك اسود تدل على المعنى بالتمام التزامية اللون عرض يا جماعة ليس جزءا التزامية اللون ليس من ليس جزءا من الماهية يا أخي. يعني الإنسان الأسود هو هو الإنسان الأبيض حيوان ناطق ما فيش بينهم فرق جميل اللون ليس جزءا من الماهية عند المناطق انتبه يا أخي. اللون مش جزء من نهيتك قبل الله ممكن يخلق إنسان أخضر ما فيه إشكال يبقى إنسانا حيوان ناطق متحرك بالإرادة وضاحك وماشي وكل حاجة إذا دلالة الغراب على اللون الأسود دلالة انتزامية السؤال الآن نوع الدلالة نوع اللزوم هل هو ذهني أم خارجي أم ذهني خارجي لا شك أنه خارجي فقط زي الشمس والاسفراج لأن العقل لا يحيل أن يكون غراب أسود أن يكون غراب أحمر مثلا ما يجراش حاجة أبدا بالمناسبة لو كان أحمر يعني خلاص واضح إذن الآن الالتزام تنقسم ثلاثة أقسام لزوم ذهني فقط ولزوم خارجي خارجي معا الشيخ قال ايه في النظم قال فهو التزام ان بعقل التزم اذا شرط اللزوم عند المناطق ان يكون عقليا يبقى كده خرج كم قسم من الثلاثة لما يقول يجب ان يكون عقلي فقط يبقى خرج كم قسما ها الناس اللي خرج كم قسم لو قلنا يشترط في دلالة اللزوم ان يكون اللزوم ذهنيا يبقى خرج كم قسم اربع ازاي يا ابن الحلال احنا نقول هم ثلاثة يا حسقياتل هم ثلاثة الراجل الناظم معانا لازا اقولك كلمة تطلع في التسجيل بس صحيح المهم عفوا طيب معلش انا يهزر في حسيان الراجل يشكر حاضر الدرس وبتاع مش عايزين نكسر معرفه انتعرف لو اكملت الدرس الاخر هتسلم لان عقلك لو ترتب هتسلم يعني انا بعد الدرس اسألك دلالة لفظ الله على الاب والابن والروح القدس قدس دلالة مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية وحجننك لو قلت واحد من الثلاثة المهم يعني لان المعتزلة يردهم عليكم كده يا عشر النصارى المعتزلة من ضمن اساليب المعتزلة المتكلمين في الرد على, على النصارى قصة المطابقة والتضمن والالتزام دي. لأنك لو قلت بالالتزام يبقى واحد منهم مش إله خارج عن المعنى قلت تضمن يبقى تجزيء ومطلوب إثباته قلت مطابقة يبقى كفر وزندقة خلاص مش موضوع يقول إذن نرجع مرة أخرى إذن اشتراط اللزوم الذهني يا جماعة الخير خرض به قسم واحد فقط انتو كلكم قلتو اتنين مش عارف ريه يخرج به قسم واحد فقط هو اللازم الخارجي فقط اما اللازم الزهني فقط واللازم الذهني الخارجي فيدخلان لنهما الشرط بيقول ان بعقل التزم فالذهني الخارجي ايضا بالعقل التزم المهم ان الذهني موجود جميل؟ اذا إن كان للالتزام ذهنيا فقط فهو صحيح عند المناطق إن كان الالتزام ذهنيا خارجيا معا فهو صحيح عند المناطق إن كان الالتزام خارجيا فقط فهو فاسد عند المناطق طيب دلالة البيت على الباني يا جماعة الخير احنا قررنا ان هي دلالة التزامية من اي نوع من الثلاثة يا جماعة دلالة البيت على الباني من اي نوع من الثلاثة ذهنية ام خارجية ام زهنية خارجية لا لا يوز ذهنية خارجية احسنتم ذهني لان العقل لا يتصور مبنيا بدون باني وخارجية لأنه لا يوجد فعلا في الخارج شيء مبني بدون باني اذا دلالت العالم على وجود الباري سبحانه وتعالى ذهنية فقط أم خارجية فقط أم ذهنية خارجية ذهنية خدم هي ذهنية وخارجية قانون العليه بتاع الفلسفة خلاص دلالة الاب على الاب <تصفيق> <تصفيق> دي دلالة ذهنية ام خارجية دلاله الاب على الابن خارجية وإنك لما تقول كلمة اب إذن يجب أن يكون لك ابن جميل؟ أحسن أحسن أحسن لكي تفهم اللهوت صح ها؟ طيب نرجع الثاني كلام الدمنهوري يقول وقوله إن بعقل نلتزم أشار به ما بواسط دارسة بطراني <تصفيق> وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لا يسمى أبا لا يسمى أبا إلا لو كان في هناك ابن قبل ما يخلف ما يسمىش أب وده لقل إشكالات عند النصارى يلزم منه أن الابن أزلي وده ليس صحيح حاجات بقى بالشكل ده يعني هو باس نوعات ذهني وخارجي يعني. جاهد. كلمة الأب يا إخوة ألا يلزم منها وجود الابن إيه اللي مش مقنع فيها دي الأب ألا يلزم منه وجود الابن لا هذا معنى مجازي هنكلم في المعنى الحقيقي الوضع الحقيقي مش المجازي خلاص لفظ الابن يلزم منه وجود الاب والاب يلزم منه وجود الابن هذا في الوضع اللغوي لابد يعني طيب قال وقوله ان بعقل التزم اشار به الى ان اللازم لابد ان يكون لازما في الزهن سواء كان سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة شرحناها للزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمل وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلاله التزام عند المناطق وإن سمي لذلك عند الاصوليين ما عندهم يسمى وهذا ليس مو ليس موضوع هذا الكلام وإلا في تفصيل حتى عند الأصوليين. قوله فلباء نكمل بسرعة عشان نخلص الكلمتين فلباء في قوله بعقل بمعنى في يعني في عقل التزم الباء ظرفيه والمراد بالعقل الزهم المراد بالعقل الزهم أي القوة المدركة بنقسم تكتب عندك لو بدك بتعقل في حاجة اسمها عند ماضي اسمها التعقل يعني التفكير والتفكير أو الفكر تعريفه عند المناطقة هو عمل النفس في المعقولات عمل النفس في المعقولات أما عمل النفس في الحسيات فيسمونه تخييلا إذن التخييل بص على نفس cumراية عمل النفس في المحسوسات يسمى تخييلا وعمله في المعقولات يسمى تفكيرا وتعقلا يقول ثم إن كلا من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما نبحث لطيف جدا بيبحثه بيقول دلالة التضمن والالتزام تستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستزلمهما إزاي كلام هذا يقول كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له إذا كان المعنى بسيط يعني ليس مركبا وقلنا مثلا نقطة النقطة شيء بسيط يعني ليس مرتبا لان هي وحدة البناء الهندسي نقطة معايا كلمة نقطة تدل بالمطابقة على ايه؟ على النقطة طب تدل بالتضمن على ايه؟ ها. كلمة نقطة تدل بالتدل بالتدل بالتضمن على ايه؟ على ولا حاجة لأنه ما لها جزء أصلا إذا يتصور أن يوجد دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية لها متى؟ إن كان المعنى بسيطا يعني ليس مركبا لكن لما نقول المستقيم زي نقول الأستاذ حسقيال كده يدل بالمطابقة على المستقيم لكن يدل على النقطة بالتضمن لأن المستقيم مركب لكن إذا كان المعنى بسيط بسيط يعني ليس مركبا إذن هنا يصح أن نفترض وجود دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية لها دي مفهومه، مفهومة طيب وإن كانت النقطة لا لازمة ذهنية لها في العقل إذا نقول النقطة تدل بالمطابقة على النقطة ولا تدل بالتضمن على شيء ولا تدل بالالتزام على شيء إذا من ذلك تعلم صحة عبارة المنطقيين وتصحه دلالة مطابقة من غير تضمن ولا التزام يتصور متى أيها مناطقه يقولون القيد والشرط إذا كان المعنى بسيطا لا لازم له اكتب هذه القواعد إذا كان المعنى بسيطا لا لازم له يبقى يدل بالمطبقة فقط جميل لا هنا هم بيفترضوا بيفترضوا انه لا لازم له ذهني جميل لان النقطة لا يجب ان تكون مكتوبة لان بتكلم نقطة مكتوبة يعني لا نقطة من اي شيء واضح فهم افترضوا قالوا إن كان المعنى بسيطا ولا لازم له إذا فقط تبقى دلالة مطابقة هذه هي الدلالة التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا لأن حتى الشيء البسيط الذي لا لازم له في الذهن له دلالة مطابقة جميل هذا الأول مفهوم قال، نقرأ كلامه مرة أخرى قال ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما معنى كلامه يا جماعة يعني لا يشترط هي لا تستلزمهما دلالة المطابقة لا تستلزم وجود دلالة التضمن أو دلالة التزام متى؟ قال كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له يبقى في الحديد دلالة التضمن أو التزام اكتب عندك مثال كان نقطة المثال اللي موجود في الحواشي كلها النقطة بسيط ولا لازم له مش مورك جميل؟ لكن هل يوجد دلالة تضمن أو التزام تستغني عن الدلالة المطابقية بالضبط يا باباديد هو ده كلامه ما بيقول إيه؟ كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة ما ينفعش يكون هناك دلالة تضمن أو التزام بدون دلالة المطابقة لكن هي يعني المطابقة لا تستلزمهما يريد تحطونا نص تاني عشان نحله؟ نفهمه تاني؟ عشان النفس تقرأه لان السماع لوحده ما, بي ما, بي ما يفهمش اللي بيحطوا المتن يولي ثم ان ارى ثم ان كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة لازم لهم دلالة المطابقة وهي هي دي يعني دلالة المطابقة لا تستلزمهما كما ده المثال كما اذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له جميل طيب يقول دي نقطة ده ده دي مسألة مبحث مبحث ثاني يقول ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام زي كل الامثال اللي احنا قلناها يبقى في مطابقة والتزام وتضمن امتى ده؟ قال فيما اذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني زي البيت بالمطابقة على البيت وبالتضمن على الغرفة وبالالتزام على الباني اذا اذا سألتك سؤالا متى تجتمع الدلالات الثلاثة تقول لي اي نعم يجتمعون اذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني فهمت مثل مع دلالة الالتزام فيما اذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني مركب عشان يطلع له جزء للتضمن ولو لازم زيني عشان نطلعه له لازل الاتزان مفهوم المساله الثانيه مفهومه ها اللي مش فاهم يشير متى تجتمع الدلالات الثلاثة معا في اي معنى تجتمع الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام اذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني قولنا مركب عشان يدخل دلالة التضمن وله لازم ذهني عشان يبقى له دلالة الالتزام واضحة جدا جميل لكن لو كان بسيط ولا لازم له يبقى تمشي معاه المطابقة بس ليس له تضمن ولا التزام مركبه له لازم ذهني يبقى يمشي معاه المطابقة والتضمن والالتزام صعب ده؟ احنا بنشرح بالعامية حتى عشان نفك الكلام الشيخ واضح؟ الأخ ياسر طيب المسألة الثالثة يقول وتنفرد دلالة التضمن ممكن شيء يقول دلالة مطابقية وتضمنية فقط فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا يبقى إذا كان المعنى مركب ولا لازم له ذهنيا يبقى له دلالة مطابقة وله دلالة تضمن طيب لا لازم له يبقى لا دلالة التزام له إذا في هذا المثال تكون الدلالة مطابقية وتضمنية فقط ولا توجد دلالة التزامية جميل الرابعة والاخيرة وتنفرد دلالة الالتزام فيما اذا كان المعنى بسيطا كالنقطة اللي احنا قلناها وله لازم ذهني والله اعلم يبقى لو كان المعنى بسيط يبقى له دلالة مطابقية ام لا له دلالة مطابقية طب له دلالة تضمنية ليس له لانه قلنا بسيط طيب له لازم ذهني اذا يكون له دلالة التزامية اذا حاصل كلام الشيخ مفاد كلام الدمنهوري إن الدلالات الثلاثة قد تجتمع في إشكال في هذا الدلالات الثلاثة قد تجتمع في, في مدلول متى إن كان مركبا له لازم دي مفهومه إذن إن كان مركبا له لازم تجتمع الدلالات الثلاثة إثنان قد تجتمع عفوا قد تنفرد المطابقية متى إن كان بسيطا ولا لازم له ثلاثة قد تجتمع المطابقية والتضمنية فقط كيف إن كان مركبا ولا لازم له مركب بقى تضمنية ولا لازم له ملوش التزام وقد تجتمع المطابقية مع الالتزامية فقط إن كان بسيطاً وله لازم. بسيط مش مركب. ما لهش له مطلقة والتزام فقط. طيب هل يقد قد وقد تنفرد المطابقية وقد يجتمع أي واحدة منهما مع المطابقية. فممكن شيء يخلو من الثلاثة لا مطابقية ولا التزامية ولا التزامية. لا مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية العدم العدم ليس شيئا أحسنت يا دكتور سولو دماغه نضيف الرجل ده العدم هذا الذي تأخذ منه الثلاثة لكن عند التحقيق العدم ليس شيئا العدم ليس شيئا فممكن نقول مطمئنين نقول ولا أو نقول ويستحيل. الخلو من الثلاثة لان العدم مش مش حاجة اصلا جميل المثال بسيط وله لازم اللي قاله هنا الشيخ النقطة تدل بالمطابقة على النقطة ولا تدل بالتضمن على شيء لانه لا جزء لها وتدل بالالتزام على اي لازم ذهني تشوفه انت على الكاتب على المكان الذي او الحيز الذي تشغله النقطة تظلع له أنت لازم ذلك جميل واضح قال والله أعلم استثنى في العلم في اشكال فيما سبق احنا كده تايهين في اشكال فيما سبق جميل طبعا الاخوه اللي عايزين بقى يعني اجتهاد وكذا يسمعوا الدرس ويراجعوا اللي بيحفظوا يحفظوا ف طبعا هذه مراحل بسيطة في المنطق لسه ما دخلناش في الاقيفه والاشكال المنتجة والاشكال العقيمه ففي شغل عايز الناس كده ايه ان شاء الله تجتهد ان هي فرصة هو هيشرح مرة مش هيشرح تاني خلاص وما ظنناش هيشرح تاني في البالتو كأنه فالإخوة العازين يحصلوا يعني بلغته من ذلك الفن يجتهدوا كده ويحاولوا يذكروا الكلام جميل لأن كل ما بحث مبنية على بعض أرجو مش هقول أتمنى أرجو أني ماجيش في درس لاحق أشرح حاجة ألاقي الناس ناسي يعني التصديق والتصور أو يعني إيه الدلالة اللفظية الوضعية لأنني مش حقدر أشرح اللي فات تاني لأن كل مبني على بعضه لو واحد وقع مني في حاجة مش حقدر أني أشرح كل ما فات لأنني يجب أشرح من الأول تاني وده مستحيل واضح واللي يجيب درسه ويحضر لبعضه مش هيفهم اللي, اللي بعده يتصرف وينزله يسمعه لأنه مش هيفهم اللي بعده على اللي ما حضرش مش هيفهم اللي جاي واللي ما يحضرش اللي جاي مش هيفهم الحدود واللي ما الحدود جميل فأرجو من الإخوة يخلصه يعني عشان يخلص درسه على خير ويكون مفيدا للناس واضح؟ هذا الله أعلى وصلى وصلاة محمد ألي صاحبي أجمعين لعنده سؤال في موضوع الدرس فقط يتفضل به الدروس ما مسجلة موجودة أظن طيب قد نعرف دكتور علي سلام